بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن انذر قومك من قبل ان يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين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 قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في اذانهم واستغشوا ثيابهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إِنِّي دعوتهم جهارا ثم إِنِّي أعلنت لهم وَأَسْرَرْتُ لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إِنَّهُ كان غفارا يرسل السماء عليكم درارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارو وقد خلقكم أطوارا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 ومكروا مكرًا كبرًا وقالوا لا تذر الناله ولا تذر النود ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزيد الظالمين إلا ظلا ما خطيئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله انصارا وقال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا انك ان تذرهم يضلوا عبادك